الصادر شياد ما باني ما شلت من مترهو زي الوصل هالعيد كلنا نريد خص من عيد حبيبه وزوره يا خونا اخبارها ليش والله mal wa dam'a sayal kam azken Habit